وقلنا يا ادم ومجود اي ادم اسكن انت وزوجك الجنه توكبا يا اخو البحشتي اوكي نجيب منها رغدا ايش بحشتي بخو خارنك وبرف يا بي زحمه شي زحمتي دونا حيث شئتما اشهر جهتك وببني ايش بحشتي فقه بحشته بخو اتخارنا بحشته بخون، اشراسقه بحشته بخو ولا تقرب هذه الشجرة بس شيار بالنزيك فلان داره نبلا وش داره خوض تعالى تعيين نكرا فتكون من الظالمين هكر وواكر ان تشملوا بالظالم و